ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ا ا ل ل ل ص ة و س ل على رسول الله ا مرحبا م بكم ف ي هذه ا ل ل ح ق ة الجديدة من برنامج العظماء المئة في هذه الحلقة سنستعرض سوية قصة برنامج العظماء أبطال الجزائر بطل في من من سنستعرض هذه وفي ا ل ب د ا ي ة يجب علي أ ن أ ع ت ر ف أ ن تاريخ الجزائر القديم والحديث كان شيئا غامضا ب ا ل ن س ب ة لي و أ ع ت ق د أ ن ه أ ي ض ا شيء غامض ب ا ل ن س ب ة للكثيرين ممن لا يعرفون تاريخ هذا البلد ا ل إ س ل ا م ي الكبير و ذ ل ك ل أ س ب ا ب عديده ة من أ م ه اغفال إ المناهج ا ل د ر ا س ي ة ا ل ع ر ب ي ة لتاريخ الجزائر العظيم م ما قام م وهو و به ه غزاة التاريخ ا ل ع ئ وفي أ أنني ق قلبت س م عندما ص ح ا ا ا ت ت ل ر خ عن أن قصة الجزائر ل وجدت هذه ا البلد العملاق تاريخا أقل ما يقال أقل ع ن أنه ت ا ر ي يكتب خ بماء ا ل ذ هذه ه ب وفي ا ل ح ل ق ة سنحاول استعراض لمحات من تاريخ الجزائر عبر قصة عظيم عظماء العظيم عبد البطل الكبير ظهر في أرض الجزائر فغير من مجرى التاريخ هذا العظيم هو البطل الإسلامي الكبير الأمير عبد القادر الجزائري قصة أمة في الإسلامي من الإسلام من هذا هو رحمه الله تعالى والذي قاوم ا ل غ ز ا ة الفرنسيين و أ ذ ا ق ه م الهزائم ت و الهزائم في بلاد الجزائر ا ل ح ر ة وذلك منذ تقدم فرنسا لاحتلال الجزائر عام 1827 وقبل أن نصارد قصة هذا البطل العظيم علينا أن نطرح على نصارد هذا البطل أنفسنا ثلاثة أسئلة لماذا فرنسا بالتحديد؟ ولماذا الجزائر بالتحديد؟ 1827 وقبل قصة أسئلة أن أن نطرح ولمعرفه ا ا بالتحديد كانت ذ سنة مصادفة مجرد أم و ا ل ا ج ا ب ة عن السؤالين ا ل أ خ ي ر ي ن ابقوا معي ل ن ه ا ي ة ا ل ح ل ق ة لكي تعلموا أ ن أ ع د ا ء ا ل أ م ة يخططون ب ط ر ي ق ة خ ب ي ث ة و ق ذ ر ة لكل خ ط و ة في طريق حربهم ضد هذه ا ل أ م ة أ م ا س ؤ ا ل ا ل أ و ل لماذا فرنسا بالتحديد فسنجيبه ا ل آ ن من خلال استعراضنا لحقائق ت ا ر ي خ ي ة لن تستغرب بعد معرفتها من كون فرنسا هي ا ل د و ل ة التي تقدمت غيرها من الدول ا ل أ و ر و ب ي ة لتكون على ط ل ي ع ة الدول ا ل ا س ت خ ر ا ب ي ة فرنسا كان لديها ولا زال إ ح س ا س ب أ ن ه ا هي المدافع ا ل أ و ل عن ا ل م س ي ح ي ة ا ل ك ا ث و ل ك ي ة وسنشاهد عبر حلقات برنامجنا لاحقا إ ن شاء الله أ ن ه ا لطالما كانت تمد الجيوش ا ل ق ش ت ا ل ي ة في ا ل أ ن د ل س بالمتطوعين و ا ل أ س ل ح ة في حربهم ضد دول ا ل أ ن د ل س ا ل إ س ل ا م ي ة عبر مئات السنين وحتى في شرق ا ل ق ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة كانت فرنسا دائما ً تدفع بالجنود الفرنسيين في حروب ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وذلك ل م س ا ن د ة الدول ا ل م س ي ح ي ة في شرق ا ل ق ا ر ة حتى ولو كانت فرنسا مع عداء مذهبي مع تلك الدول التي كانت تتبع ا ل ك ن ي س ة ا ل أ ر ث و ذ ك س ي ة لذلك فلن تستغرب أ ن ا ل د ع و ة للحروب ا ل ص ل ي ب ي ة مثلا لم وبالتحديد كليرمون الفرنسية من روما وإنما من فرنسا وبالتحديد في مدينة تخرج فرنسا سنة في 1095 عندما نادى منها البابا أ و ر ب ا ن الثاني لقتال المسلمين هل فهمت ا ل آ ن سر عداء فرنسا لكل ما هو إ س ل ا م ي هل فهمت ا ل سر ح س ا س ي ة فرنسا من الحجاب هل أ د ر ك ت السبب و ر أ ى كون فرنسا أ ك ب ر معارض لانضمام تركيا للاتحاد ا ل أ و ر و ب ي إن وإنما دراستنا للتاريخ لا تنبع من كون دراسة التاريخ مجرد قصص نتسل بها. وإنما ندرس دراسة مجرد للتاريخ التاريخ التاريخ لا بها قصص لكي نفهم الحاضر ولنستفيد منه في بناء المستقبل وهذا ما نرمي إ ل ي ه من خلال طرحنا لحلقات هذا البرنامج نريد أن ندرس التاريخ لكي نبني من خلاله مستقبل أمتنا الذي حتماً وبدون أدنى شك سيعود مشرقاً من التاريخ مشرقا لكي المجيد الذي سيعود جديد مستقبل خلاله حتما شك واحتلال فرنسا للجزائر لم يكن كما كان يعتقد بعض المساكين من أ ج ل نشر الحضاره ة عجزة في、الجزائر. فقد فرنسا فرنسا وروقيا ي الجزائر كانت الجزائر أكثر تحضرا من فرنسا. بل إن فرنسا كانت عجزة عن سداد بل أكثر د من إن عن ن و ا الكبيرة لدى الجزائر وقتها حيث كانت الجزائر لدى حيث تقرض في ر فرنسا الحضارة ن وكانت س ا لها ا قبل ل ل غزو ع م ة و الجزائر ت ق د المدني م ا ل في يفوق بكثير التخلف الحضاري التخلف الذي كان سائدا في فرنسا في ويكفيك أ ن تعلم أ ن ص ن ا ع ة العطور ا ل ف ر ن س ي ة جاءت بعد انتشار الروائح ا ل ق ذ ر ة في شوارع باريس ا ل أ م ر الذي دفع الفرنسيين ل ص ن ا ع ة العطور للتخفيف من و ط أ ة تلك الروائح الكريهة بينما كانت شوارع الجزائر العاصمة مثالا حيا للتقدم الإسلامي ويكفيك أن تقرأ ما كتبه الرحالة الألماني فيلهم شيمبرا للتقدم فيلهم ويكفيك كتبه تقرأ أن حيث ن من زار الجزائر عام شهر ديسمبر في ي 1831 ح قال لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة غير أني لم أعثر أني حين عليه في حين أني وجدت ذلك في لم ذلك ل وجدت د ب اني جنوب أوروبا فقل ما فقل ص ا ا د ف لم ر ء ه ن ا ك من ي ي س ت ط ع ا ل ق ر ا أفراد ا ء ة من بين أفراد تلك ل ش ع و ب ا ل أ و و ر ب ي ة الثورة وحتى بعد الثورة الفرنسية ف إ ن فرنسا لم تتحول ل ل ع ل م ا ن ي ة كما يظن الكثيرون بل كانت ن ص ر ا ن ي ة ك ا ث و ل ي ك ي ة و ص ل ي ب ي ة ولعل ما جاء على لسان الفرنسيين أ ن ف س ه م ما يؤكد هذا القول وقرأ إن شئت قول تليرمون ديتونير القائد الفرنسي إنشئت عندما فرض حصارا على السواحل ا ل ج ز ا ئ ر ي ة حيث قال ربما لنشر بهذه المناسبة لنشر المدنية بين المدنية يساعدنا الحظ السكان الأصليين، ف ن د خ ل ه م ب ذ ل ك في ان ل ص ر ا ن ي ي ة و أ ض تعلم انه ئ الحملة ف ر من اصل مائه واثني عشر مسجدا في ا ل ع ا ص م ة الجزائر لوحدها قبل الغزو الفرنسي لم الفرنسيون إلا على خمسة مساجد يبق فقط والباقي قاموا بهدمه أ و تحويله إ ل ى مخازن أ و ا س ت ب ل ا ت ثم منعوا الحج تماما وقام الجنود الفرنسيون بالنهب والسلب في بيوت المسلمين الجزائريين حتى إ ن ب ع ض من الفرنسيين كانوا ي أ ت و ن ب أ ق ر ا ط النساء ب أ ذ ا ن ه ن بعد أ ن يقطعوها بالسكين ي المآسي لنبين للمنباهرين بالإتيكيت ن نذكرها الفرنسي أن هذه ا ل س ر ف ما زالوا يرفضون الاعتذار للجزائر عن جرائمهم التي ارتكبوها في حق المسلمين في الجزائر بل إ ن البرلمان الفرنسي في عام 2005 سن الفرنسي فسحقا الفرنسيين قانونا فإن كان إذن ومن بين تاريخه في الجزائر واعتبره فعلا حضاريا ما فعله الفرنسي في الجزائر حضارة فسحقا إذن لحضارتهم ومن بين ركام جرائم في الجزائر يمجد في في في في فعله خرج عظيمنا العملاق ا ل أ م ي ر عبد القادر الجزائري ليقود ح ر ك ة الجهاد ا ل إ س ل ا م ي ضد ا ل غ ز ا ة الفرنسيين الصليبيين وكان وقتها في ب د ا ي ة العشرينات من عمره فوحد صفوف القبائل تحت إ م ر ت ه وشرع بالنضال لطرد ا ل غ ز ا ة ف أ ذ ا ق الفرنسيين الويلات وكبدهم الخسائر ا ل ف ا د ح ة ا ل أ م ر الذي دفع فرنسا إ ل ى إ ر س ا ل جيش لتدمير ا ل أ م ي ر وجنوده وفي عام 1835 ا ل ت ق ى الجيش الفرنسي مدعما ب أ ح د ث ا ل أ س ل ح ة ا ل ع س ك ر ي ة انذاك والمزود ب م ؤ و ن ة و ذ خ ي ر ة ومدافع بقيادة وزير الحرب الفرنسي ليقابل الجيش الجزائري بقيادة البطل عبد القادر وزير الفرنسي تريزيل الجيش الجزائري الجزائري في م ع ر ك ة المقطع <تصفيق> فانتصر مجاهدو الجزائر ب ق ي ا د ة الامير عبد القادر الجزائري على ا ل غ ز ا ة الفرنسيين في م ع ر ك ة المقطع ا ل خ ا ل د ة وقتل مئات ا ل غ ز ا ة الفرنسيين الصليبيين ب أ ي د ي أ ب ط ا ل الجزائر ولفت الامير عبد القادر الجزائري أ ن ظ ا ر العالم إ ل ى ع ب ق ر ي ة ف ر ي د ة حيث ان عمره وقتها لم يتجاوز السادسه والعشرين فاستمر في توحيد الصفوف و م ق ا و م ة المستخرب الفرنسي وابتكر نظاما جديدا لم يكن معروفا وهو نظام ا ل ع ا ص م ة ا ل م ت ن ق ل ة فكان يتنقل بعاصمته من مكان إ ل ى مكان ا ل أ م ر الذي أ ر ب ك الفرنسيين لسنوات ط و ي ل ة لاقوا فيها الهزائم ت و الهزائم مما دفعهم في ا ل ن ه ا ي ة لعقد ا ت ف ا ق ي ة صلح مع ا ل أ م ي ر ولكن كعادتهم سرعان ما نقضوها فقام الجنرال بيجو اتباع سياسة الأرض ا ل ر م ح وحقنا ق قال للجزائريين سوف أقوم ة وارتكاب صور سوف الجرائم للجزائريين أبشع ب ر قراكم وسوف أقوم باقتلاع ق أشجار الفاكهة لديكم وسوف و ح لدماء الجزائريين الذين حرقت قراهم وحرقت جثثهم أ ح ي ا ء لكي يوقف الفرنسيون جرائمهم ضد ا ل أ ط ف ا ل والنساء ف ق ا م الفرنسيون ب إ ر س ا ل ه إ ل ى سجن في فرنسا ثم أ ط ل ق و ا سراحه بعد سنوات من ا ل أ س ر ش ر ي ط ة أ ل ا يعود للجزائر فسفر الخلافة الخليفة فطلب في فعاش في توفي الإسلامية إسطنبول حيث استقبله الخليفة الإسلامي وأكرم الأمير الأمير رحمه لعاصمة نزله إلى الله يعيش منه دمشق دمشق حيث أن أن في ع ا م ل و العجيب ا الله تعالى رحمة واسعة ا م رحمه رحمة ل ع والجميل في ق ص ة ا ل أ م ي ر عبد القادر الجزائري أ ن ه عندما كان يقيم في دمشق حصلت ف ت ن ة بين الدروز والنصارى فقام ا ل أ م ي ر ب ح م ا ي ة آ ل ا ف النصارى الذين احتموا به غير آ ب ه م بما فعله النصارى بالمسلمين في بلاد الجزائر ضاربا بذلك أ ر و ع صور السمو ا ل إ ن س ا ن ي ا ل إ س ل ا م ي لدعاه ا ل ح ض ا ر ة من الصليبيين الفرنسيين أما طرحناهما لماذا ولماذا عام؟ الآن جاء الإجابة السؤالين الذين بداية الحلقة الجزائر بالتحديد؟ عن فقد في وقت 1827 بالتحديد. اما لماذا عام الف وثمانمائه وسبع وعشرين ففي هذا العام تم تدمير أ س ط و ل ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة في م ع ر ك ة نفارين فعلم ا ل غ ز ا ة الصليبيون أ ن ه ليست هناك ق و ة ب ح ر ي ة تحمي شواطئ الجزائر فلم ينتظروا طويلا فقام ا ل أ و غ ا د بغزو الجزائر في نفس ا ل س ن ة أ م ا لماذا الجزائر فقد أ ر ا د الغزاه الصليبيون الانتقام من الجزائر بالذات حيث كانت الجزائر ق ا ع د ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة في جهادها البحري ومركزا ل ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي العملاق التابع لقوات ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة وكان يطلق على الجزائر وقتها دار ا ل إ س ل ا م والجهاد الجزائر إ ذ ن كانت م ع ن ي ة بالتحديد حيث كانت مركزا ل أ ع ظ م ق و ة ب ح ر ي ة على وجه ا ل أ ر ض ويكفيك أ ن تدرك مدى ا ل ق و ة التي وصلت إ ل ي ه ا الجزائر تحت ظل ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة أ ن تعلم أ ن جورج واشنطن أ و ل رئيس للولايات ل ا ت م ح دفع ة الأمريكية د ا ل ج ز ي ة ل أ س ط و ل ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة المتمركز في الجزائر فما ق ص ة هذا ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي الذي كان أ ع ظ م ق و ة على وجه ا ل أ ر ض وكيف كانت ممالك أ و ر و ب ا تتسابق لدفع ا ل ج ز ي ة لهذا ا ل أ س ط و ل وما ق ص ة م ع ر ك ة بروزا ا ل خ ا ل د ة أ ك ب ر م ع ر ك ة ب ح ر ي ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م ب أ س ر ه وما ق ص ة ا ل ع م ل ي ة ا ل م س ت ح ي ل ة التي قام بها قائد ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي ل إ ن ق ا ذ مسلمي ا ل أ ن د ل س من مراكز التعذيب ا ل ا س ب ا ن ي ة تابع و ا معي ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة لنتابع س و ي ة ق ص ة أ خ و ي ن عظيمين غيرا مجرى التاريخ ب أ س ر ه كونوا في الموعد السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ساتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أ و ل اولا ب أ وسأتشرف أكثر ر ل ق ء ة تعليقاتكم واستفساراتكم على صفحتنا ت على على ل ي ي ا و و باول و ل ف ي س ب ك وتويتر و س ن ح ا الإجابة إن شاء الله الاستفسارات شكراً على لكم إن جميع 「さあとあさあさあさあ